ان للمتقين مفازا حدائق واعناب وكواعب اتراب وكاسئدها ق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء ام بِكَ عَطَاءٌ حِسَابَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق فمن شاء تخذ إلى ربه ما أبا إن وَنَاقُم مَعَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يُنظَرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا والناشطات نشطا والسبحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمراء يوم ترجف الراضفة تتبعها الراضفة قلوب يوم إذا واجفة ابصارها خاشعه يقولون اننا لمضدودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره فانما هي زجرة واحده فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى